أحبتك لي وين وانت هو يفضح لي أحطك بوسط العين والتالي بظهر تطعني ad <mimics> ظرتني ما كان كشفتك حسابك مخبى والحين يا برو على عيني يلا يا ابو شاككك في ظهر الدم كلامك سم يا ابو قلبي ابو شاككك دام في ظهر الدم كلامك سم يا ابو قلبي bahri aya ba o hobbak inqfal ba ba hasbtak aghla hababa u ba'ishak baat asneeni wanti chi bahri ya cit